وتفصيل فيها وقضية الولاء والبراء واليوم مع قول المصنف رحمه الله قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وعجل من تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هذه القضية قضية إفراد الله بالحكم قضية إفراد الله بالحكم فإن الخلل في هذه القضية وعدم إفراد الله عز وجل بالحكم يوقع المرء في الشرك فبالتالي يناقض لا إله إلا الله وسننظر شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ونقلاته عن العلماء و. تقريره لهذه القضية وإن كان هذه قضية كبيرة قضية كبيرة جدا ووقع فيها اختلاف كبير في تناولها وأيضا مثلها مثل قضية الولاء والبراء فيها غلو وشطط وفيها جفاء وتقصير والموفق من رزقه الله عز وجل القصد والسداد و اهتدى اه اه إلى سبيل الحق وسط هذا التقصير والغلو والجفاء والتشدد والغلوب قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله هذه الآية من سورة التوبة سورة براءة ولها سبب نزول اخرجه أهل التفسير فصار المعاصرون زي ابن جرير وابن كثير وغيرهم، وكذا ذكره أصحاب السنة مثل الإمام الترمذي وغيره من أن عدي بن حاتم هو ابن حاتم الطائي وأن في خيل النبي عليه الصلاة والسلام كانت قد أسرت أخته وهو فر إلى الشام وتنصر. لما بلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام فلما وفدت أخته أخت عدي بن حاتم وقيل عمته على النبي صلى الله عليه وسلم من عليها بالفداء فرجعت إليه ورغبته في الإسلام فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبس في عنقه صليبا قيل من فضة وقيل من ذهب فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عدي اطرح عنك هذا الوثن الوليه الصليم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة براءه قوله تعالى تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فقال له يا رسول الله لم يعبدوهم قال بلى يعني بلى عبدوهم ثم وضح له ما يريده صلى الله عليه وسلم وما هو معنى هذه الآية قال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم هل سخرج أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد ونبي حاتم والطبراني وغيره الحديث يوضح لك خطورة القضية النبي عليه الصلاة والسلام يقول له الآية بتقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن اتخذوا أحبارهم أحبار جمع حبر وقيل جمع حبر وفيها تفسيرات لعل أشهرها أنه عالم اليهود العلماء العلماء اللي عند اليهود كانوا يسموا أحبار والرهبان هم العباد المنقطعون للعبادة ربنا سبحانه وتعالى بيقول اتخذوا أي بنو إسرائيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يعني فعلوا معهم ما يفعل مع من العبيد مع الأرباب ايه اللي بيفعل من العبيد مع الأرباب حالة كثيرة من ضمنها الخضوع للحكم والتشريع وإفرادهم بالسيادة واعتقاد أن من حقهم أن يبدلوا ويحلوا ويحرموا تعقيبا على الأحكام الله عز وجل فأقول اللي حصل ده صورة من صور العبادة وصورة من صور اتخاذ هؤلاء أرباب وصورة من صور مناقضة لا إله إلا الله فهم المعنى طب إيه اللي هم أعملون النبي صلى الله عليه وسلم صرح عليه في الحديثهم قال حرموا عليهم الحلال يبقى كما ذكر أبو العالية في كما أخرجه الجريش في التفسير قال كان عندهم كتاب الله فيه حكم وهؤلاء الأحبار والرهبان يقولون حكما آخر كأن يكون في كتاب لا تحريم الخنزير وهم يحلون لهم الخنزير هذا حقيقة حصل فيروا أن للأحبار والرهبان هذا الحق حق التشريع حق التحليل والتحري ده من حقه فداشر كذا صفة ربوبية ما لا يستحق هذه الصفة إلا واحد فقط ورب العالمين ذكر ربنا قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله إيه رب العالمين من معنى الربوبية الكبيرة السيادة والأمر والنهل والتشريع معنى الربوبية الخلق فربنا سبحانه وتعالى بيقول كما أنه لم يخلق إلا هو ألا له الخلق اختصاصا وحصرا ولم يزعم أحد خلاف ذلك لا من المشركين ولا من غيرهم ألا له الخلق فكما أن له الخلق وحده فله الأمر وحده سبحانه يبقى والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحد وفي القراءة الأخرى ولا تشرك في حكمه أحد إن الحكم إلا لله وقضية قضية خطيرة يصل المخالفة فيها في بعض الصور إلى الكفر الصريح النقل عن الملة وفي بعض الصور الأخرى إلى الكفر دون الكفر ففي كل أحواله يسمى كافرة ويبقى التحقيق أمرق فعلا من الدين وباء بالردة الحقيقية والكفر الصريح أم أنه سقط في ذنب كبير يسمى كفرا ولكنه كفر دون كفر كما قال ابن عباس قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم استنصحوا الرجال وثقوا في كلام الرجال وظنوه النص وهو غاية الخير لهم وعندهم كتاب الله ونبذوه يبقى أنت تخيل قد قدام صورة بتقول إنه عارف إنه حكم ربنا بتحريم الخنزير وأتاه الأحبار أو الرهبان يقول أنه نحل لك هذا الخنزير فكله فينبذوا كتاب الله وراءه ويقول اتبعوا الأحضر والرهبان فلهم الحق فيما يفعلون شفتوا الصورة عملة إزاي يبقى استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ولهذا قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا آه ليه هنا جاب الألوهية بقى والعبادة لأن التحاكم للرب بتشريعاته عباده وإفراده بها توحيد العباده وهو بهذا المعنى من معاني الألوهية صح ولا لا معبود بهذا المعنى هو معبود بهذا المعنى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة يعني وما أمروا إلا ليتحاكموا إلى إله واحد هو المألوه المعبود وحده فقط الذي يفرض بهذا الأمر وما أمر إلا ليعبدوا إلهان واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون تنزيها له وإبعادا له عما وتقديسا له عما يشركون به في الحكم وفي الربوبية وفي السيادة والتشريع. وعندك في القرآن آيات في سورة الأنعام وآيات في سورة الأعراف نعظه فيها على الجاهلية وعلى المشركين أشد النعب ووصفهم بأوصف الضلال والكفر والشرك لأنهم اخترعوا من عند أنفسهم تشريعات تخص البهائم أو تخص الملابس تخص الأعراف قالوا لا يطوفوا بالبيت أحد في ثياب عصى الله فيها شرعوا من عند بسهم كده طيب وبعدين قالوا خلاص يتشتروا الثياب من عندنا من قدام الحرم بأسعار مبالغ فيها جداً واللي ما قالوا ألوه طوفوا بالبيت عراق فطاف الناس بالبيت عراق فقال عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقصة إلى الآيات فنعلم هذه التشريعات وأصل قصة آدم وإبليس في هذه الصورة لضرب لهم متى بدأ التعري في بني آدم وأن الطواف بالبيت عرا ليس من سنن المرسلين ولا هو من الفطرة ولا من الهادي وأن أول ما بدأ التعري بدأ عن طريق إبليس يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزل عنهما لباسهما ليريهما سوئاتهم إنه يراكم وقبيلهم حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون الآيات مهمة جدا فقبح الله هذه التشريعات في الملابس وسم هذا فعل فحشة وسمى اتباع الشياطين صورة الأنعام اتباع المشركين في أما أثروا شبهات على المسلمين قالوا تقتلون ما تذبحون بأيديكم وتقتلون بأيديكم ولا تأكلون ما يقتله الله بيده بسكين من ذهب فقال عز وجل وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم لوجادلوكم وإن أطعتموهم في هذه الأحكام إنكم لمشركون وقال عز وجل ثمانية أزواج من الضأن اثنين من المعزة اثنين. قل أزكرين حرم أم الأنسين أما اجتملت عليه أرحم الأنسين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين إلى غير ذلك من التشريعات اللي شرعوها وقالوا ما في بطون هذه الأنعم خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة وهم فيه شركاء رب عليهم نعم عليهم هذه التشريعات جبتوا كلام ده منين منين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون جابت منه التشريعات دي فقضية التشريع مهمة وقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الآية دي خطيرة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فالتشريع حق الله عز وجل فقط محد حقه فقط طيب نرجع ثاني الكلام الشارح يقول فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله يعني الحلال ما أحله الله يعني من الذي يملك أن يصف الأفعال بالحل والحرم هو الله قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الريب يبقى البيع حرام حلال مين اللي يقول إن البيع حلال الله هو الذي يملك ذلك والربا حرام ما هو يقول لك ما زي البيع مش ما مشكله احل الله البيع وحرم حقه في التشريع يبقى الحلال ما احله الله يبقى لو الدنيا كلها اتجمعت عشان تقول إن البيع حرام ما ينفعش ولا يقبل منهم ذلك ولا يغير هذا الوصف ولو الدنيا كلها اتجمعت عشان تقول على الربا حلال ليس من حقهم ولا يغيرون هذا الوصف يبقى الحلال ما أحله الله والعلماء في الأصول يقولوا الوصف بالحل والحرمة بيلحق ليس الذوات إنما يلحق الأفعال مش كده؟ اللي بيوصف بالحل والحرمة لإيه الأفعال فأفعال الخلق ديات المكلفين من اللي يوصف الأفعال دي بالحل والحرمة رب العالمين سبحانه وتعالى حتى بيقولك تحريم الميت وتحريم الخمر في محزوف حرمت عليكم الميتة أي اكل الميت خلاص والميس لعب الميسره وأكل مال المي. والخمر شرب الخمر لا بد التحريم الحق فعل وليس زواج تحريم الافعال وليس للزواج خلاص يبقى الحلال ما احله الله والحرام ما حرمه الله طيب واحد يقول لك 2 في 2 بتساوي 5 تقدر تقول له حرام عليك لا مع انه غلط قطعا لان ده حكم شرعي التحريم ده حكم شرعي ربنا ما حرمش ان واحد يقول 2 في 2 ب 5 واحد لي يا اخ بدسيب ويستهبل مش من حقك انك تقول حرام عليك انك تقول 2 في 2 ب 5 فهمنا المعنى ده عشان كده دايما العلماء يقولوا والتكفير حق الله مش كده التكفير حق الله يعني مش من حقك ان تحكم على واحد بالكفر إلا إذا كان ربنا اللي حكم عليه بالكفر زي بقول لك واحد هينكر القطعيات واحد جاء صبح كده وقال لك المهاردة الشمس مش طلعه والشمس طلعه ده بينكر أمر قطعي ولا لا؟ بس أمر قطعي مش شرعي ما ينفعش أقول لي انت كاف صح ولا لا؟ طيب لو واحد جاء لك مفيش حاجة اسمها في القرآن الفتحة وأنكر سورة الفتحة هتقول علي ايه؟ لماذا؟ مكذب للقرآن لمكذب للقرآن ربنا حكم بكم فهمنا المعاني دية يبقى الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه الله الدين العبادات الدين اللي هو الإسلام والإيمان والإحسان مين اللي مين اللي يشرع الدين هو ربنا سبحانه وتعالى إذا اغلاق لباب الاختراعات وباب الابتداء الله عز وجل والابتداع فظهر بهذا أن الآية تدلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا صح وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله فإن الإله هو المعبود وقد سمى الله تعالى طاعة طاعتهم عبادة له. يبقى فعلاً الطاعة والتحكم عبادة، وهو المعبود إذا صرفت لغيره صارت شركاً، وسماهم أرباباً كما قال تعالى ولا يأمركم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. أي أربابا أي شركاء لله أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وهذا هو الشرك فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا واضح الكلام ده لا هو بنفصل اللي احنا قلناه بيذكر عبارات اللي احنا ايه قلناه كما قالت على في آية الأنعام وإن أطعطموهم إنكم لمشركون وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة الترجمة بتقول إيه باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله للترجمة الآية بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمره إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما عم يشركون هذه الآية إيه وجه المطبقة بالآية والترجمة؟ إن الآية بتدل على أن من اتبع غير الله في التشريع في تحليل الحلال الحرام أو تحليم الحلال، فقد اتخذه معبوداً وقد صرف عبادة التحكم إليه فوقع في الشرك وهذا من تفسير التوحيد تمام كده إخوان المعنى الواضح؟ طيب يجي بقى كلام شيخ الإسلام وزي ما اتفقنا دايما ان شيخ الإسلام كلامه في المعدلات دي يحل المشاكل وهو القضايا ثابتة في دماغه وفاهم كويس جدا هو بيتكلم في ايه فهنجد ان كلامه دايما فيه بركة رحمة الله ورحمة الواسعة شو بقى شيخ الإسلام يقولك ايه ويفصل دايما مثل كلام شيخ الإسلام تايمية مسألت التفصيل دي ليه كان ابن تايمية يقول ذلك ونقل عنه ابن القيم قال فإن عامة ما وقع من خلاف وانحراف في الأمة وقع بالسبب الإجمال في موضع يحتاج إلى قفص. فعشان كده التقسيمات البديعة والتنوعات ليقوم باب نتنمية بالقايم مفيدة جدا تحقيق على مستوى عالي جدا الشيخ <تصفيق> السلام بنتنمية بوليبان قال في معنى قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يقول وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله قال يكونون على وجهين شفت التفصيل به يكونون على وجهين الوجه الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون حط دائرة حول الكلمة تعتقدون لأن ده مناط التكفير حط دائرة حول الكلمة تعتقدون دي لأن ده مناط ال ده مناط التكفير في الحدث دي وإلا فواحد بيشرب خمرة يعتقد أن هي مباحة نتيجة أن الأحبار أحلوها ليه وقالوا له ابن حق أبنشرب الخمرة مع أنه عنده القرآن بيحرمه واحد تاني بيشرب الخمرة لأنها متوفرة لأنه بيحب الخمرة بس عارف أنها حرام الأولان حكمه إيه والتاني حكمه إيه الأولان حكمه إيه كاف والتاني كعاصر تجيب كبير من الكبائل الفرق يعتقدون ده هو الشرب واحد في الاثنين صح يبقى الفرق كلمة عشان كده مش بيقول لك كلام دائمين مهم دايرا حوالين كلمة ايه فياعتقدون تحليل ما حرم الله او تحليل ما حرم الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم دايرا حوالين كلمة مع علمهم دي شوف الاحترازات مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل أمال دلوقتي لو جاء واحد قال لهم ده أنتوا جاهلة مش عارفين مش دي الخمرة اللي ربنا حرمها ده الخمرة ربنا حرمها ده حاجة تانية خالص وهو فعلا الخمر حرام بس مش دي وده يبقى راجل عمة كبيرة خالص اللي بيقول الكلام ده أستاذ فقه مقارئ مالئ الدنيا ضجيج يقول الكلام الخايب ده تقوم الناس تسمع كلامه يبقى يتبعوه على كده، بس دايوا لا تمش عارفين إنه خالف دين الرسل، لإنه بيقول لهم إيه، ده هو ده دين الرسل، وضحت، يبقى مع علمهم أنهم إيه، خالفوا دين الرسل، إيه؟ هتيجي معنا دي بقى هو أقسم فقط ولا لا، وإمتى اللي يتبع يقسم، وإمتى اللي يتبع يرفض، هنيجي في التفصيل، إن شاء الله هديك التفاصيل كلها معنا. ما ادريش ما كده ابويه يقول مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر يبقى دول الشرطين اللي حطوهم زي ما يعتقدون تحليل محرم الله تحريم حل الله اتباعا لرؤاسائهم علمهم ايه انهم خالفوا دين الرسول هذا كفر وقد جعله الله ورسوله وقد جعله الله ورسوله شركا شوف بقى الكلام الجميل اللي جاي وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون الفهم الخطا اللي كان عند علي بن حاتم والنبي صلى الله عليه وسلم صححه له ما هو قال له ما كانواش بيعبدوهم ليه لانه ما بيصلوا لم يسجدوا لهم ولم يصلوا لهم قال له لا بص وإن لم يكونوا يوصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه ركز دي مع علمه دي أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. طبعا الحل الثاني اللي بنسمعه في القرآن يقول الحل الثاني أن يكون اعتقادهم دير برضو أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا. تيجي للشاب اللي في القرص السياحية ولا اللي في الخارج بيشرب الخمر، يقول لك حرام علي، ربنا يكتب عليه ذا حرام. يبقى كبير. خلاص. خلاص عكس العلم الحدى الليقول لك ما فيش حاجة أصلا يسمعه حرامه على أصلا والاثنين بيشربوا خمس والاثنين على بار واحد ايه الفرق بين ده ومن ده, ده الاعتقاد خلاص. خلاص بيقول ان يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحريم الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف شوف يجيب حالة ثلثة كمان فحق بقى اللي بيحلل ويحرم نفسه قال ثم ذلك المحرم اسم والمحلل المحرم للحلال والمحلل للحرام ده لي أحواله نفسه كمان إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه نقطع هناك نقف الصورة بتقول واحد مجتهد يعني هو مؤهل انه ينظر في الأدلة كلام جميل مؤهل ينظر في الأدلة زي الدكتور اللي تخرج من كل الطب وخد فرع تخصص خد رسات عولية فرع تخصص يبقى مؤهل انه يكشف على على المريض فده مجتهد يعني مؤهل انه ينظر في الأدلة ده ده أول حالة وبعدين عنده حسن قصد يبغي أن يصل إلى حكم الله في المسألة. الحاجة الثالثة عدّر استشورد ذي كذي. أول حاجة إنه إيه مؤهل مكتهل. نين؟ إنه إيه؟ عنده حسن قصد. قصده أن يصل إلى حكم الله في المسألة. ثلاثة إن في الممارسة تفرغ وسعه. اتقى الله ما استطاع كل المصادر اللي تحت إيده، الكتب اللي قدامه، ال الأدلة اللي يستطيع أن نوصل إليها جمع يبقى اتقل لها إيه؟ ما استطاع لكنه نظر في الأدلة ديت ولم يوفق وده فضل من ربنا بقى ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلم فهمها سليمان لم يفهمها دو صل الله عليهم أجمعين خلاص ففهمنا فده رزق من ربنا سبحانه وتعالى نقول له ساعتها إيه؟ الرجل ده مأجور أيما كان خطأ بقى سليم، لأن ربنا سبحانه وتعالى أمره بأشياء ففعلها ده مجتهد، حسن القصد، مستفرغ للوسع والطاقة، والنتيجة مأوفقش فيه. زي بقى الأخطاء اللي موجودة في الخلاف غير السابق في كتب الفقه. لبعض الكلام اللي بنسله لبعض الأئمة، مثل بينسب لأبي اللي بنسله لبعض الكلام لابحثني في زواج المرأة. صحة نكاح مرا بغير ولي. أما هذا في مختلف الأحادي. وصلت الأحاديث لا بحني. أو وصلته على وجه يرى فيها يرى فيه ضعفها. أو وصلته على وجه يرى فيها صحتها لكن يراه منسوخة. أو وصلته على وجه يرى فيها صحتها وإن يرجع عليه ما هو صح منها. أو أو يبقى كما ذكره ابن تيمية في كتاب رفع الملام عن إما الإعلام. يبسعده نخط هذا القول ولا نعمل به ولكن بالقول صاحبه. مصاحب وضع في حقيقة الأمر إنه حلل الحرام هو الحكم هل يجوز جزء المرأة أنها ت بدون ولي؟ لا يحرم على المرأة أن تنجح بغير ولي ولا يصح هذا النكاح على قول الجماهير خلاص وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيوة مرأة نكحت بغير إذن وليها فلك باطل فلك باطل فلك باطل فالواقع الأمر ذي حرام اللي عمله حنيث رحمه الله إنه حللوا, حللوا, حللوا, حللوا, حللوا, حللوا يبقى ده حل الحرام ولا لا بس هل دي الصورة الصوره اللي هنحط فيها بقى ان هم احبار والرهبان لا يبقى دي اول حاجه قالها ابن تيميه ماشي لا اطاعهم في المعصية زي واحد يقول لك تعال نشرب خمر قمت رحت معاه اتباع أو طاعة طالما مش هنفترق في اللفظ طالما ان احنا ضبطناها بايه اعتقادهم بتحريم الحرام ثابت شكلها مايل ايه فهذا حكمه حكم امثاله من أصحاب الذنوب زي اي واحد بيعمل ذنب مش هيفرق ان واحد دعاك إليها أو ان اللي دعاك بيها بيقول ايه هو في الشخص نفسه تح... اعتقاده بتحريم الحرام ثابت وبتحليل الحلال ثابت خلاص وضحت حاجه كده طب ما تستنوني بس ما من الاثنين يا طئروا الدرس قبل ما تيجوا عشان تبقوا عارفين ان في حاجة تيجوا قدام فتتسألوا شوية. يا تصبورو حد ما خلص ونسأل في الآخر. لا يجينا هم ضع درس. هو نبى معاه ساعة لربع ولا ساعة غلبانة مش هأخلص فيه. المسألة دي هتيجي نصاً دلوقتي. إمتى يلام المستفت؟ وإمتى ابن ثيمية مش هيخليني أيش حاجي؟ هيقوله تعال أنت عايز لو تقول. وأنا بقرأ له كلام ثيمية سطر سطر عشان نقف معه. أرأته؟ بول ولكن لكن... هيجيب حالة تانية بقى. من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ثم اتبعه على خطأه وعدل عن قول الرسول. واحد يجي يتبع الإمام أبو حنيفة. بعدها بقرون، بعدها بسنين طويلة، والعلماء قتلوا المسألة بحثا. لك لا. برضه هاخد بكلام أبو حنيف وما فيكش في حاجة فيكوا حد أعلى من أبو حنيف. له آه فيك نصيب من هذا الشيء. ليه؟ لإن أنت عملت تغطي عينك عن الأضواء البينة المبهرة بتاعت الأدلة التانية. وبتتمسك بشيء ربنا ما أمركش بيه من جهة الـ الـ الـ الاعتقاد أبو حنيف بشر يصب ويتقى ولا لا مع فضله وجلالته له عصمة لا ملوش عصمة. جهة أدلة بتقول إن أقواله كلها صح لا مأرج. طب انت متمسك به لحاجة نفسية نقول له النفس يا ريت فتنفي يبقى انت عند ربنا سعيتها ايه مأذور وآثر لانك عمال تغطي ضميرك وتتبع مالا يصح تبع بهذه المسألة واضحة النقطة دي ولا لا يبقى نقول لك ايه ولكن من علم شوف كلمة من علم خلاص علم يعني حصل عنده العلم ده والعلم ضروري على فيك لان واحد بيحصل له العلم غزبا عنه هو هجم عليه المعنى كده تأكد ان الكلام ده بصح من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه على خطأه وعدل عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام شوف كيف اتعدل عن قول الرسول دي ما هي هذه المشكلة فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لا سيما ان اتبع في ذلك هواه ونصره باليد واللسان زي اتباع بعض الجماعات القرار اللي يجي من الجماع لازم يتبع بغض النظر عن تمحيص وشرع أهم حاجة أنه ما خرفش هذا الأمر ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم إن نمط في المعروف. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم فإن تنزعتهم في شيء فردوه يا الله الرسول يبقى طاعت أول الأمر يدخلها التنازع وإن حصل التنازع نعمل إيه؟ يرد إلى الإيه؟ إلى الله والرسول فما صححه القرآن وصححته السنة قبل وما زيفه القرآن والسنة رد رد على صاحبك إنما كان من أحدث فهم لنا هذا ما ليس منه هو رد مسألة تكون واضح خلاص بيقول إبا ونصره باليد واللسان مع علمه أنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه دي بقى المسألة نقل للشفيع الإجمع عليه والعلماء اتفقوا عليه إن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كائن بس بشرط إيه استبانك حط دايره حول استبانك يكون واضح له إن الحق هو ما ينفعش يخالف ضميره وروح لحته ثانيه يعني مثلا يقول الحق في المر... في المساله دي ايه كذا واضح له جدا يقول بس الشيخ فلان اللي أنا بحبه ما اتكلمش ومش راضي يقول إن ده الحق اعمل ايه نقول له اعمل ايه بقى إن استبان لك الحق الزمن الاعتبارات النفسية ليس معتبر شرع حكاية الحواجز المسائل التعلقات النفسية والعطفية والقلبية ليس معتبر شرع طالما العلم الصحيح حصل بالمسألة عقلي استبانت له إيه؟ السنة استبان له الحق ما ينفعش ساعتها يدفعه بهذه المعارضات الوهية يذم ويأسم على طول بهذا الكلام. خلاص كده بولا وإنما تنازعوا هم اتفقوا على إنه لا يجوز لواحد. استمرت للسنة إنه يخلف القول أحد كإذا كان. إنما وقع التنازع بين الفقهاء والأصوليين في مسألة ثانية. هل يجوز التقليد للقادر على الاستدلال لست بستدلش؟ خلنا نقول إن دي مهم. هل يجوز التقليد للقادر على الاجتهاد والاستدلال؟ ولا لا يبقى هو ما استدلش فاستبله الحق وهيسيبه ده هو لسه ما استدلش أصلا ولاسه ما نظرش في المسألة هو لسه ما نظرش في المسألة يجوز لي أنه يقلد ولا يجب على أنه ينظر في الأدلة دي اللي وقع فيها الخلاف أما لو هو نظر في المسألة واستبله الحق اتفق العلماء إجماع على أنه لا يحل له أنه, إيه؟ إنه يخالف وصل المعنى ده أخوانا كده فهمنا مقصوده هنا إيه طيب هيجي مسألة رابعة شوفوا كلام دسم جدا بس معلش هنردوا على بعض بعض واحد وإن كان دي مسألة تانية بقى كلمة وإن كان دي وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه واحد استبان له الحق ووضحه لكنه عاجز عن إظهاره عجز يعذر به شرعا يعتبر شرعا يعني خلاص؟ يقول إيه حكم بقى مثلاً المبدع بيقول لك، يقول لك، فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه دير حوله ما يقدر عليه دير من الحق، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق. لا يؤخذ بما عجز عنه وهؤلاء كالنجاشي وغيره شوف الزهن الحاضر عند ابن تايمية قصة النجاشي عنده لابد كلها استدلال أنت عندك النجاشي كان ملك وأسلم طب عرفنا منه أنه أسلم الحديث في البخاري لما مات أصحمه النجاشي النبي صلى الله عليه نعاه للصحابة وصل عليه صلى الله عليه ده الحديث ده أصل في, في صلاة الغائب أصل خلاص؟ ولكنه كان في وسط النصارى والناس اللي حوليه منه نصارى هو كان مسلم فابنتما بيقول لك إيه؟ تفسير قصة النجاشي ده إيه؟ إنه عرف الحق واستبان له ففعل ما يقدر عليه من هذا الحق إنه أسلم وحامى بعض المسلمين اللي عنده وعجز عن أشياء أخرى إنه يظهرهم أو إنه يحمل بقر المملكة عليها فلم يؤخذ إيه بما عجز عنه واضح النقطة دي يقول له فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤخذ بما عجز عنه وهؤلاء كان نجاشي وغيره وهي ديت اللي كانت بتخلي العلماء ليه العلماء من المعصرين محدش يتكلم على حركة حماس مع أنها مسك الحكم من سنة 2007 في غزة وما طبقتش الشريعة كاملة صح صح بس هل أنت سمعت حد كفرهم؟ هو لك دولت ناس لهم قضية بس عاجز، وده اللي حصل مع الدكتور محمد مرسي في السنة اللي بسكت، وهو ايه إللي زوده جديد الواقع. طب ليه العلماء ما ك ليه ما ما ك... ما كلموا عن محمد مرسي غير ما كلموا عن محمد مصطفى مبارك؟ الفرق. ااا آه... لا في نية في قصد، وبتحاول تعمل اللي تقدر عليه، ولكن. بتعجز ونفس القصة في أي دولة حطها تركيا وحطها غيرها من اللي يتعرض في الإسلام لحرب الحرب شدة جدا لا تجد العلماء يقفون على قلب واحد كده ان لك فلان ده لا ده ياخد حكم المبدل الشريعة وحكم حكم للعجز بيراعة العجز بيراعة ففاهمين معنا عندك يا أخوان أو لا؟ ما لا عايزك لما تدرس عقيدة تبزينك متفتح كده عشان تعرف هتتكلم في الواقع ازاي ما مش بتاخد العقيدة عشان خاطر تبقى مسائل صماء مالهاش تطبيق في الواقع وده للأسف دمر الحركة الإسلامية في الكام شهر اللي فاتوا دولا الانفصام ما بين النصوص وبين الواقع وعدم القدرة على تحرير المناط وتحقيق المناط اللي تنزل عليها النصوص فبدأ الناس يخبطوا خط عشوائي اقدم في موضع الإحجام باسم الـ الحماسة وباسم الفداء وهو ممكن يكون أمر من يتعانه شرعا بنص الأدلة ألم طرعي للذين أخبرون كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما يكتب عليهم القضاء الآية سلط النساء وممكن يكون إحجام في موضع يلزم منه الإقدام بحك باسم الحكمة والتعقل وهو خور وجبن وضعف ويلزم هنا الإيه؟ الإظهار قد كانت لكم أسوات حسنة في إبراهيم والذين معا إذ قالوا لكم براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا يبقى النصوص دي تخليها كده تعيش بها تدرس نصوص العقلية مش عشان خاطر الطرف العقلي مش عشان خاطر تبقى مسقف طلب العلم يا إخوانا يراد للعمل صح ولا طلب العلم يراد للإيه؟ للعمل مش مسألة مجرد طرف عقلي أو تبقى إنسان مسقف أو نصوص تتعلمها نصوص صماء لا علاقة لها بالواقع وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام دولة بهذا الدين بهذا القرآن وهذه السنة والصحابة من بعده أقاموا دولة أكبر على في مساحة أكثر تسع بهذا القرآن وهذه السنة يبقى كلام من ثيابه مهم جدا إن إذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤخذ إيه بما عجز عنه وهؤلاء كان نجاشي وغيره وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات في هلا يعني مثل هلاء آيات من كتابك قوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وقوله وإذا سمع ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق وقول ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحق و به يعدلون وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل مسألة خ خ بقى مسألة خمسة ولا سادت كمان هيك ان في واحد هيتبع المجتهد في شيخ او عالم وانت في واحد عاجز هيتبع هذا المجتهد لكنك عاجز عن معرفة التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد يبقى العمي اللي عاجز عن الاجتهاد فرض عليه ايه فرض عليه ايه اه فرض عليه التقليد بس يقلد مين هو مجتهد في هذه المسألة بقى لازم يكتهد في اختيار من يقلده. اللي يقلدهم اهل الذكر فاسألوا اهل الذكر ان كنتم اهل الذكر يكون في العلم والدين فلو عالم فاسق من فعش ولو عابد تقي جاهل من فعش لازم يكون في الصفة دين عالم ودين تقي عنده تقوى تحجزه عن تغرير بالمستفدر يبقى دل يلزمه واحد قولي تفوه هيعرف منين نقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لها أمارات بالاستفادة في الخلق يستفيد في الناس ده عالم زي ما الناس عايزة ابن تيمية كانت يبقى مسجون والناس كلها تروح تأخذ الفتاوى من ابن تيمية يعني هو ما فيش ولا علم بره ينفع هو كده هي الناس عايزه ابن تيمية اللي مع معنه مسجوب واخد ذلك بالاستفادة باشتهاء ثناء أهل العلم عليهم من عصره من أهل عصره أو غيرهم بأنه يكون صاحب مؤهلات في ذلك المهم بالضبط زي حال اللي عنده مريض وعنده حالة خطيرة وعايز يوديه لدكتور بيعمل إيه بيختار أحسن دكتور يروح له صح مع أنه مش دكتور بيعرف لين هذا أحسن دكتور وبيمتحنه إما بالاستفادة أو بالشهرة أو بالتجربة أو بما يعلم من مؤثلاته أو غيره لكنه في النهاية بينه وبالنفسه بيفعلا بيدور على مين بيدور على الأحسن دكتور لأنه مش هيغامر بنفسه ولا بالمريض بتاعه كذلك المستفتي المفروض يدور على مين على أوثق أهل العلم عنده في نفسه إذا اختلف عليه أهل الفتو خلاص والحد الأدنى من ذلك أنه يسأل من هو متأهل للفتوى. زي بالضبط اللي بيصيبه مرض بيعمل إيه أحد عنده مشكلة في الصدر بيعمل إيه يروح لدكتور متخصص في الأمراض الصدرية لو في عشرة في البلد هيزقئ إنه يروح لواحد منهم خلاص بالضبط لو في عشرة علماء يمكنهم الفتوى في هذا الأمر يجزئك إنك تسأل واحد منهم طب اختلف عليك المفتون اختلف عليك العلماء زي اختلف الأطباء دكتور أهل نعمل عملية ودكتور مش هنعمل عملية نعمل إيه أبحث عن الأوسق وتقلده تأخذ برأي من الأوسق في نفسك كم ده واضح، واضح كده ديت، كم ده مهم على فكرة. يومي ولا بقى وأما إن كان المتابع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل، وقد فعل ما يقدر عليه مثله. شوف ربنا كريم مثله مش هيكلفك غير بإيه؟ باللي يقدر عليه مثلك مش هيكلفه فوق طقطق. ما يقدر عليه إيه مثله؟ من الجدّاد في التقليد كلمة اللي في التقليد يعني يعني في اختيار من؟ يقلده. فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ طب في النهاية العالم اللي انت سألته ده ودك في ده ساعتها بقى المشكلة اعتقع على مين على هذا العالم ودي بقى تفسر لك حاجة واحد قال لك روح في المكان الفلاني ده هو ده متأهل وانت طارق بينك وبين ربنا ان ده اوسق اهل العلم عندك قال لك خليك في المكان ده اهو فاذا قتلت فانت من اهل الجنة ولا تضرح موضعك وهو في كده غلطان بنسبة 100% في اوسق اهل العلم بس انت كمستفتي فعلا بينك وبين ربنا ان ده اوسق اهل العلم عندك ففعلت ما قال عليه فقتل نلاقي بقى ساعتها او ممكن ده شهيد لحسابه من الشهداء طبعاً إحسبنا الشهداء ليه؟ لإنه قُتل في سبيل الله في ظن، ولذلك يقول لك فعلاً رائحة مثل، وله كرامات وكل حاجة، لإنه هو فعل ما يلزمه طبعاً مال اللي أفتى بغير حقه نقوله أبا من أفتى فاتو بغير حقه فإنما اسمه على من أفتى. واضح الفئة المشكلة؟ هديه توضح لك بقى هتحل لك إشكالات كتير على فكرة. ديها تحل لك إشكالات كتير جدا صاحب محمد <تصفيق> يبقى تاني وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجدهاد في التقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة واحد دخل مكان وعايز يصلي ومش عارف القبلة فيه يعمل إيه؟ سأل الناس سال له قالوا يا جماعه القبله فين قالوا له فصلى مستدبر ما يخلص صلاه بنقول له ايه واحد يجي يسالك هذا السؤال انا صليت مستدبر القبله ايه الحكم الحكم مش ايه ايوه هو السؤال ده انا اول ما يقول عيد الصلاه اقول له إيه؟ أقول له إنت سألت ولا لا شو مين؟ واحد في الشارع كده ولا واحد من أهل المكان؟ قول لي سألت من أظنه يعلم الخبن من أهل المكان؟ قول له لا ما تحدش تصلي طب واحد استعمد أما صلي من نفسه ما يسأله؟ بنقول لي عيد الصلي خلاص؟ يبقى نرجع ثانيا بقول بقى وأما المسألة سأل عليها ابراهيم بقى الوقت بقى وأما من قلد شخصا دون نظيره بمجرد أواد؟ واحد كده أقولك أنا يا أخي مش هسمع غير كلام فلان ده بس دون أي واحد من العلماء التانين خالص دون نظيره دون أي واحد من العلماء التانين ليه يعمل بمجرد هواه ليس بالاستفادة وليس بالشهرة وليس بالعلم ولأنه في نفسه الأوسق هو كده مزاجه كده بمجرد ايه هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلين الفعل ده فعل جاهلين بس ده مش من كفره وإن كان متبوعه مصيبا وحتى لو كان كلام للعالم بتعرض صح إلا إنه إيه هو فعل فعلا لا يصح لي ده إن كان متبوعه مصيب لم يكن عمله صالحا وإن كان متبوعه مخطئا كان إيه آثما بيضرب لها مسلب مين كمن قال في القرآن برأيه واحد وتقول له ما معنى الآية الفلانية يوم الآية معناها كذا من غير ما يقرا فيها تفسير ولا يعرف عباء قالوا اي ولا اي ولا هو من اهل اللي سألوا اي حاجة ده ان كان مصيب فقد اخطأ لانه ما ينفعش يتجر على كلام الله كده كما في حديث ابن عباس وان كان مخطئا قولك فليتبقوا ورقعدوا من النار والعزب الله فهو بقولك كذلك الحال بالزبط ده بالزبط عامل زي من بقى زي اللي منعوا الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هو ليه عقبهم عقبوهم مع معنهم كانوا متأولين لأن مشوا بمزاجهم هم مشوا بالهوى أنت دلوقتي فوق أنت كنت مسلم والصحابة عايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنت عارف أن الأمة كلها بتعظم أبا بكر وعمر صح؟ ومات النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر موجودين أمتين تسيب أبو بكر وعمر وعلم وعثماء وسائر العشرة وأقوالهم كلها رامي كل الكلام ده في جنب وماشي بمزاجك وتقول لا أنا مش هدفع الزكاة بعد موت النبي لأن ربنا قال خذ من أموالهم صداقتها تطاهر وما تزكين بها وانت مش النبي خلاص؟ نقول له ساعتها إيه انت مشيت مش بمزاجك عملت غلط بمزاجك فبالتالي هتعاقب لأن اللي يلزمك شرع ليس كده اللي يلزمك شرع أنك تعمل ايه فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون ودي وده مرضو لك إشكاليات كثيرة جداً فإن واحد ممكن يقسم وما يكفرش طب ازاي يقسم وما يكفرش يقسم لأنه لم يفعل ما يلزمه شرعا في سؤال أهل الذكر وما يكفرش لأن ما فعله يجهل أنه ايه كفر وضحت ديت يبقى في واحد قصر في طلب العلم اللي عليه يقسم طب الفعل اللي فعله ده فعل كفري نقول له يغفر في جهله وضحت تيجي منين ديت ان هو هنا ايه ان اتبع انسانا دون نظيره بمحض هواه وبمجرد هواه ونصر بيدي ولساني من غيره خلاص بقوله إن أخطأ في الواقع الدنار وهؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد ومن, ومن جنس عبد الدنار والدرهم والقطيف والخميصة فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته وصار عبدا له اللي بيحب المال عبد الدنار تقوله تصدق ولك لا طب برداش يتصدق ليه حب للمال منعه الصدقة نقول له ده فيه جزء من الشركة من هذا الشرك أو الشرك أصغر وكذلك هؤلاء فيكونوا فيهم شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك وفي الحديث إن يسير الرياء شرك حديث ضعيف وهذا مبسوط عند النصوص التي فهي إطلاق الكفر والشرك على كسرين الزنوب انتهت هذا كلام من وقال أبو جعفر بن جرير في معنى قوله تعالى وتجعلون له أندادا أي وتجعلون لمن خلق ذلك انداد وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. يبقى ابن جرير بيأتي في قوله تجعلون له أندازا إن في معنى تجعلون له مساوين وأكفأ تطيعونهم في معصية الله. انتهى. حد أذن خذ. الله. قال قلت كما هو الواقع من كثير من عباد القب يأتي الآية الرابعة في هذا الباب وهي عن موضوع في ضاية الأهمية أيضا ويقول الله عز وجل في سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدوا حبا لله شرك المحبة يمكن أن تلك الوقت أن عن شرك الولاء وتكلم عن الشرك في التوسل وتكلم عن الشرك في الحكم ويتكلم عن الشرك في المحبة وكالعادة كان هذه الآية ننظر فيها في التفسير ثلاث ما فصروا بهذه الآية وما وقع حرف من هذه الأمة فيما يتعلق بهذه الآية فشابهوا فيه من نزلت فيهم هذه الآيات وننظر لتحقيقات العلماء في مثل هذا قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قال العماد ابن كثير رحمه الله يذكر الله حال المشركين به في الدنيا وما ومآلهم في الآخرة حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا أنداد يعني أمثال ونظراء كما قال حسان بن ثابت وهو يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتهجوه ولست له بن فشركم لخيركما فداء فأنت لست للنبي صلى الله عليه وسلم بند زي تهج النبي عليه الصلاة والسلام فالند وضعه المثيل أو النظير أو الكف أو المساوي أو غيرها وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك يبقى حال المشركين في الدنيا إيه؟ أنهم يجعلون لله أندادا يحبونهم كحب الله. وفيها تفسيرينه قاعد تفسيرينه. إما أنهم يحبون الله ويحبون الأنداد كحب الله، فهذا شرك؟ أو أنهم لهم أنداد من دون الله عبدوهم وأحبهم كما عبد المؤمنون ربهم وكما أحب المؤمنون ربهم. قولوا والذين آمنوا أشد حبا لله قال ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في جميع أمورهم إليه ثم توعد تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا الذين ظلموا هنا يعني الذين أشركوا كقول الله عز وجل إن الشرك ظلم عظيم ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أي في الآخرة أن القوة لله جميعا قال بعضهم تقدير الكلام لو عايانوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي إن الحكم له وحده لا شريك له فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد لا أحد يعذب مثل عذاب الله وذلك قيل كل عذاب دون عذاب الله فهو نعيم وكل نعيم دون نعيم الله فهو فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسق وساقه أحد يقول لو علم ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لن تهوا عما فيه من الضلال ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبروا المتبوعين من التابعين فقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا هم المشركين اتبعوا منه بعضهم اتبع الملائكة قال لك احنا بنعبد الملائكة وبعضهم قال احنا بنعبد الصالحين بعضهم قال احنا بنعبد الجن وبعضهم قال احنا بنعبد الحجارة اللي بترمز للصالحين وبعضهم احنا بنعبد المباني والهياكل اللي بترمز للملائكة ففي النهاية الذين اتبعوا ملائكة او صالحين او انبياء او غيرهم او الجن تبرأوا منهم قالوا ايه قالت على اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا قال تبرأت منهم الملائكة الذين يزعمون أنهم يعبدونهم في الدنيا فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم كما قال تعالى: "ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين كانوا بعبادتهم جاهدين قال لهم لا احنا ما أمرناكمش ان تعبدون جحدوا هذه العباده انتهى كلامه أي كلام بكثير وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله قال أي مضاهاتا ومباهاتا للحق سبحانه بالأنداء والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوسانهم وده ترجيح شيخ الإسلام من تايمية وأيضا اختيار شيخ محمد بن عبد الوهاب اللي هو إيه إن هؤلاء المشركين كانوا يحبون الله ويحبون معه الأنداد ولكن حب هؤلاء للأنداد حب المؤمنين لربهم أشد من حب هؤلاء لأندادهم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الندى أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الندى وحده عشان كده هو جاب الآية دي هنا تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما ينفعش تحب حد أد حب ربنا سبحانه وتعالى فاطلع عن تحبه تحب إيه أزيد منه ويستدل على كذا بأن ربنا حكم على هؤلاء أنهم مع أنهم يحبون الله إلا أنهم مشركين أنهم مشركون لما مشركون؟ لأنهم ساووا بين الله وبين أنذاره الأنداد في ال في المحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له ومحبته هي الأصل في ذلك فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى وتقدم نحن ذكرنا أن من أسماء من معاني كلمة الله الإله المألوه يعني الذي تألهه القلوب حبا وشوقا وانقيادا وقال العلمة ابن القيم رحمه الله توحيد المحبوب معناه ألا يتعدد محبوبه إذا هو محبوب واحد وتوحيد المحب الحب معناه لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له ثم يقول ابن القيم فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه بنقول لا يصح أن يسمى محبة الله عشق فإن العشق يكون للصور وهو لفظ لم يرد لا في القرآن ولا في السنة ولا بين الأئمة الذين يتبعون على ذلك فبقى من تابعين فمن بعدهم من المتبوعين وإنما هو مما استحدثته الصوفية من عبرتهم فالأولى عدم استعمال ويقول وليس لقلبه صلاح ولا نعيم دادهم. كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا كما لا يماثل محبوبهم غيره وكل أذى في محبة غيره هو نعيم في محبتك يعيبوا لك أنت ممكن تحب بعض الناس وتتعذب في محبتهم بسبب أنك بتحب قال لك لا مع ربنا بقى كل ما يكون عذاب في محبة غيره يكون في محبة ربنا إيه؟ نعيم فواحد بيحب إنسان بيصهر وبيقلق وبيتعب بسببه ولكن لو أنت بقى صرفت الحب ده اللي حبيت ربنا عمرك ما تكون قلقاء ولا متوتر ولا سقيم ولا مقترب بل بالعكس تشعر بالسعادة والهناء والمحب وغير ذلك يقول ومن ضرب لمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للخالق كالوصل والهجر والتجنب لا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عليه علوا كبيرا فمخطئ أقفح الخطأ وهو حقيقهم بالإبعاد والمقد زي ما الصوفية بيعملوا يضرب الأمثلة كده والأشعار أنه يتكلم عن محبة ربنا بأسلوب لاليق كما يتكلم العشاق بين بعضهم البعض نقف هنا أستغفر مرة قليمة شاء الله أقول قولي هذا استغفر الله لي ولك